بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون والخلفة الذين من قبلهم فلعلمن الله, الله الذين صدقوا لعلمن الكاذبين أحسب الذين من قبلهم محسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآته وهو السمع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه أن الله لغيون عن العالمين والذين أمنوا عملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولأجز أنهم أحسن الذين كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوارده حسنا وإن جاهدك لتشرك به ما ليس لك به علمه فلا بما كنتم تعملون وَلَادِينَ ايمانًا وعامل الصالحات لندخلنهم في الصالحين ولئن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوزف الله جعلهم فتنه من شر عذابه والان نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله عليم بما في صدور العالمين الله الذين امنوا وعلم المنافقين وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولحملن إن قال لهم اتقالوا ما اقالوا وما اسالون يوم أما كان نختارون نحضر ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1050 عاما فخذو وطوفنوا بالمد والجزر وجناهم اصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اتقى قومه وعبد الله وتقوى ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لما تعبدون من دون الله اشنوا مخلقون افك فان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له الى يطرعون تكذبوا فقال كذب امم من قبلكم وعن الرسل الى المبلغين اولم يروا كيف اللهم صل وسلم وبارك ان ذلك الله يوسف وتصير في الارض فانظروا كيف ورسلوا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يمشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بيعرجين في الأرض ولا في السماء وما لكم ما دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ياسهم الرحمة وأولئك لهم عذب الأليم فما كان جواب قومه إلا أنقالوا قتلوه أحرقوه الله من النار إن في ذلك الآيات اللي قام يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مما تخلقون إفكام أوثانا بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ولعلوا بعضكم بعضا النار وما لكم من ناصرين فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق العقل واجعلنا في ذريات نبوة الكتاب وأتناه في الدنيا وإنه في الآخرات لمن الصالحين ولوطاً إذ قال لقامه أتأتون الفحشة أنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهواتاً ما دون النساء ولوطاً إذ قال لقامه أإنكم لتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب خمي إلا أن قالوا اتناع بعذاب الله إن كنتم من الصادقين قال ربنا انصرني عن قوم المحسدين ولما جاءت رسلنا أبو رحيم قالوا إنا مهلك اهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظلمين قال إن فيها لوطة قال نحن عالم بمن فيها لم نجي أنه أهله إلا امرأته كانتنا الغابرين ولما ان جاء اتركنا عروطا سي بهم ضاق بهم ذرعا ومقابلت خفلت حسن ان نمذوك واهلك الا امراتك كانت من الغبر ان موزل على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كن يسكنون ونخط طرقنا من هايات مبينه لقوم يعقلون وادمجنا قوم شعيبا وفجار الله ورد الجوم ولا تعثوا في الارض مفسدين كذبوا فجاءتهم رجفوت فاصبحوا في دارهم راسمين وعاد وثمود قد تبين قوم من مساكين وزين لهم الشيطان اعمالهم فصداهم عن السبيل يوم كانوا مستبصرين وقالوا فرعون واهمانا لقدره اهم سببين توستقبلوا فرادا ما كانوا سابقين فكلنا اقلنا بجانب به فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحه ومنهم من خصفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا انفسهم مظلومون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيتا إن الله يعلم ما يدعونا يدعو من دونه من شيء وهو العجز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون فلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لا يتل المؤمنين وطل ما أحي إليك من الكتاب أقنى الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ورذيك الله أكبر والله على مما تصنعون ولا تجادل أهلاً للكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقلوا آمننا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن المسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتناهم الكتاب يؤمنون به من هؤلاء من يؤمن به ويجحد بآياتنا إلى الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطوه بيمينك إذا الارتاب المبطلون بل هو آيات بيناتهم في صدور الذين أوت العلم ويجحد بآياتنا إلى الظالمون وقالوا لولا أنزل عليها آيات من ربه فلإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب ويطل عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى يؤمنون فالكفاء بالله بيني وبينكم شهيدين على ما في السماوات والأرض والذين أمنوا بالوطن وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجر مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب أن جهنم لمحيطتهم بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فاقهم من تحت أرجلهم ويقول ذوق ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فأيا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين أمنوا عملوا الصالحات لنبو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أنهم أروا العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأيا من دابة لا تحمل رزقها الله ورزقها إياكما والسمع العليم ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقول الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق من يشيء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولأن سألتهم من نزل من السماء ماء مفاحي به الأرض من بعدمتها لا يقول إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ملعب وإلا الدار الأخرى تله الحيوان لك أن يعلمون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون يكفروا بما آتئناهم وليتمطعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن يجعلنا حرما آمنوا وتخطفوا الناس من حليم أفب الباطل أمنوا وبنعمة الله يكفرون وأن أظلموا مما نفطر الله كذبا أو كذبا بالحق لما جاءه ليس في جهنم ومثل الكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين